ألا تطغوا في الميزان وأقيموا المزد بالقسط بلا تخسروا الميزان بل أرض مضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام بل حب ذو العصف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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم منه وفي شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرن لكم أيها الثقلان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 ثُمَّ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ لَهُ كِتَابٌ مِنْ رَبِّهِ بِالْحَقِّ فَسَوْفَ يَرْضَى وَيُسْعَدُ ۖ ثُمَّ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ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 فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنش قب لهم ولا جان فبأي آل ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آل ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آل ربك ما تكذبان؟ ومن دونهما جنة؟ فبأي آل ربك ما تكذبان؟ أدهامة؟